نال بركة هذا العمل الشماس بولس ملاك التوزيع الموسيقي أستاذ محب صلاح هندسة صوتية ومكساج مهندس هاني ثابت ديجيتال ماستر ميشيل عبد الملك شارك في الأداء الصوتي الشماس فيكتور نسيم والشماس سامح عبيد وليليان عبيد كلمات رمز بشارة مكرم صدقي جرجس عبد السيد انجي فايز كرم لمعي الحان أستاذ محب صلاح الشماس فيكتور مسيم، والشماس سامح حبيب وحتى نلتقي في عمل آخر أرجو دائما أن تصلوا لأجل ضعفي الشماس بوليس ملاك 2007